هذا هو الشريط المتمم الخمسين من تفسير سورة آل عمران. مع أن كما قلنا لكم أن, إن, إن, إن الظاهر من الخطاب المميين وأنه إذا حشروا الله فالله مولاهم وكما قال وبشر المؤمنين إذاً كان دعواتهم بالليل فهو أول. لكن إذا أصر هو استبر استكبارا، فحينئذ نعاملهم بما يستحقون. ولكن لا سلمنا إلينا. يعني مثل لو قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتذل نعم أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته يقول هذا ليس إليه نعم يوسف لا بالنسبة للمؤمنين لا عام لكن الكفار لا الأولاء الغض عليهم يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وغلط عليهم ما تقيد التلون يعني اختلاف الدم اي اذا لكن لكن ينبغي لك عند اقترافه الذنب إذا وجب إقامة الحد عليه مثلا أن تنوي بذلك اصلاح لا أن تنوي الانقمن شيف. نعم شيخ اذا من انسان صديق جافل إيه إلى كثر ما هو الحجر، الحجر معناها أن تمر به ولا تسلم عليه، أما أن تبتعد عنه ولا ولا ولا ولا تقربه، هذا مهاجر ولا كان كان معناه لازم نسلم على كل دورة الناس بيوم الآن دور سحور، نعم. بالنسبة يعني هذا المبتلع يعني يعني يحق لنا أن نبين بدعته بشخصه. معلوم. بشخصي. يدين عن إذا اقتضت الحال هذا لأن إذا عرف هذا الرجل يتجمع الناس عليه لا بد من ذكره بشخصي كيف نن ننفر الناس عنه إلا بهذا؟ إن شاء الله أن القواعد لازل حتى غل بين شيء بين أمر بعض المكان. مع ذلك أن البيت هذا فضاء أنا أقرر أن ينقص وقدره قدره إذا طلعنا سيفا مضمار. أي؟ يعني البيت هذا معنى خاطر. لا لا ما هو معنا خاطر. لكن تقول هل هذا خير أو أو أو كذا أما هذا رجل صحيح إن كذا قلت السيف أعرض من العصا الناس ما يمكن ي يطرأ على بالهم إن السيف والعصا سوا لأن هذا تحصيل حاص السيف أعرض من العصا تحصيل حاص واللي ما يعرف السيف يظن أنهما سوا. أنهما سوا كنا وسع في الله اللي غير رسوله عنه ولا حاجه بالسفله لكن سب الرسول عليه الصلاة والسلام حقه يتعلق بحقان حقه الشخصي وحق الله عز وجل. لا يخرج من هذا <تصفيق> <أنه تصفيق> هذه هو الصحيح صحيح النسب بالرسول صلى الله عليه وسلم تصح توبته ويقتل، وأن نساب الله تصح توبته ولا يقتل. ما <تصح> هو <تصح> يعني بعيد شوي. القتل بفعل بفعل آدمي، والموت نعم نعم، لكن إذا قل القتل والموت مناه الموت بلا قتل والقتل بفعل آدمي. نعم ده إذا سب الرسول وأقوى وأسلم يعني يقتل يقتل ولو ما أسلم ولو لم يسلم حتى حتى لو سب الله يقتل ولهذا قال العلماء لو أن الذمية اللي بينه وبينه عهد سب الله انتقد عهده وحل دمه وماله إيش؟ إيه؟ لا بس الأمر ليس إلينا لكن يجب على ولاة الأمور أن يقتلوه بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم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 وَإِن يَخْذُنَكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيِّ يَقُلْ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا ظَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْضَمُونَ أعوذ بالأمنى الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وَلَيْنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِلْلَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَا غَفِرَتُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةِ خَيْرٌ مِّمَّا يَج فيها قسم وشر فمن الذي وجد من جوابهما؟ ما الذي وجد؟ ناظر يا ما الذي وجد من جوابهما؟ أجواب القسم أم جواب الشر في الآية؟ جواب الشر. ناظر يا أخي. <تصفيق> ما الذي أعلمك أنه جواب القسم؟ أول الناظم لا أقوم ناظم لا أحضر دمسنا لا لا ما الذي أعلمك الآن من الآية؟ قسم خير خير جواب؟ لا أو ميتم لما ما الذي أعلمك أن هذا جواب قسم لا جواب شرط؟ لا ذكرت قلت هذه عليه وفي علامة على جواب القسم لا جواب الشرط لا ولو كان جواب قسم جواب شرط في الفاء لكان بالفاء لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية يقرم بالفاء وجواب القسم بالله واضح طيب من يحفظ لنا بيت ابن مالك في هذه القاعده وقسم. وقسم أو أو قسم أيها نمتل أيها تقول أو قسم تقول أو قسم وقسم وقسم هي أو قسم أو وقسم طيب وحده جوابه مع خط أصبب وحده أعد أعد واحد لدى اشتماعي شاكل أو قسم لا يا خلي لأن أو قسم معناه كل وحده بحاجة لكن وقسم يسمى هذا وهذا إيه يختلف المعنى اختلاف ظاهر جواب جواب ما أخطأ تمع صح طيب في الآية الاولى يقول الله عز وجل ولا إن قتيلتم في سبيل الله والثاني قال ولا إن ماتتم ولا إن ماتتم أو قتيلتم فما هو السبب نعم لا لا لا ما أريد الكسر أو الضم في المين أريد قدم الموت القتل في الأولى والموت في الثانية نعم الثانية تشمل من مات في سبيل الله أو غير والثانية من قتل في سبيل الله فقدم القتل في سبيل الله لأن القتل في سبيل الله أكثر من من الموت المجاهدين يموتون بالقتل أكثر من يموتون بالموت أعلاس كذلك طيب بخلاف الثانية طيب في قوله لا إلى الله تحشرون استشكل بعض الطلبة لا إلى الله تحشرون مش معناه والجواب نعم حصب إلى الله لكن تركيب الآية لولا هذا مش التقدير تحشرون إلى الله إيه تحشرون إلى الله لذكر إنه قدم الجار والمشهور بإفادت الحصد تمام طيب قولوا تعالى فبما رحمة من الله لنتله الأخ ده أنت أنت أنا أينه؟ ما أنت بعندي هل عندي يا أخي؟ ما طالب؟ ما أنت طالب؟ طيب. يلا محمد. فبما رحمة من الله أنت له؟ ألباء. ألباء. جار. جار بجار. وما؟ وما زائدة؟ زائد إعراب. زائد إعراب. ما الف... ما فائدة ومعنى؟ التوكين. التوكين. أحسن. طيب العامل ألبه هل تسلط على ما أو على ما بعدها نعم. على ما بعده. وين نتكلم؟ أرفع يدك. على ما بعده. تمام. صح. أين متعلق؟ فبما رحمة الرحمن. أنت. الفعل لنت والخطاب لمن الرسول طيب قال الله تعالى فاعفو عنهم يا زكي اعفو عنهم والسغفر لهم اعفو عنهم بالنسبة لإيش بالنسبة لنا كل الخطاب للرسول في هذا وهذا. لان في حق الرسول خطأ في حف الآيات. كاف عنهم في حقك. في, في حق الله. في حق الله أحسن. طيب ألا يمكن أن يشمل لهم في حق الله وحقك أيضا؟ نعم. يشمل نعم. يشمل. نعم. يشمل لأن الإساهل الرسول صلى الله عليه وسلم مع لله. الله. غير الإساءة إلى غير من الناس، الإساءة إلى غير من الناس، حق ماح ماح للإنسان إذا سمح سقط. قوله وشاورهم في الأمر جمال من مراد الأمر. الأمر واحد الموت. المقصود به الأمر العام الذي ي ي مهم المسلمين كلهم أو الخاص الذي يسألك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي إيش؟ يسألك عنه النبي طيب. هل لك أن تعطينا مثالاً على أمر خاص استشارة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. مثل؟ عندما في حادث لفك استشارة النبي صلى الله عليه وسلم مسامة بن زيد وعلي بن النبي بالد. نعم. إما يقول الناس. في شأن عاشر. تمام. طيب فيها استشارة في غير هذه؟ استشارة في أصحابه؟ استشارة النبي صلى الله عليه وسلم. عامة. عامة. نعم. أشارتهم في حفر الخندق لما أشار علي بعض الصحابة في حفر الخندق من هو؟ أشار عليها الصحابة سلمان الفاسل سلمان الفاسل طيب <تصفيق> في أيضاً استشار رسول الخندق هل يعطي الأحزاب من تمر المدينة لأنصرف ولكن السعدان أو السعدين السعد بن معاذ وسعد بن عبادة منع ذلك؟ قال منك؟ طيب على كل قال أمتلك كثيرة استشارة أخرى قوله إذا هل في استشارة استشارة أخرى أيضا إيش أول استشارة أخرى أيضا استشارة هي الرسول إيش أمر كبيبي سواجدنا أبو فيها أمتلك كثيرة طيب قوله إذا عزمت فتوكل على الله ما الفائدة من هذه الجملة مؤذن والله شف العزم بعد يعني بعد يعني لا تعتمد على مشورته، وتظن أن مشورتهم أن مشورتهم يقوم بها النص. طيب. أبو نا ما زلنا في الفوائد. مشورة. إيه. طيب. الأمر بالمشورة. قفل عليه. فوائد الشورة. طيب. قال الله عز وجل فاعفوا عنهم والسافر لهم وشاورهم في الأمر ما الذي يذكر من الفوائد يحفوا عنهم والصافر لهم الأمر لا قبر قبر فاعفوا عنهم والصافر لهم فيها ثلاث هوائج أربعة. فاقتفوا ما هي؟ الإنسان يعفو عن حقي في معاملة إخوانه. قولي فعفو عنه. م. الثانية أن التفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ذنبا لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقي الخاص قال واستغفر لهم. نعم. الثالث الأمر المشهورة في شؤون. قد قد يكون ذنبا يتعلق بحق الله قد يكون ذنباً يتعلق بحق الله من فوائد الآية الكريمة الأمر بالشورى لقوله وشاورهم في الأمر وهذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للسحباب حسب الأمر المشاور فيه وحسب الإشكال الواقع فيه فالامور الكبيرة مع الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة والأمور الصغيرة أو مع الإشكال اليسير تكون مشورة مستحبة فإذا الأمر هنا شاورهم مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتلي الحالة والحكمة من الأمر بالمشاورة تتبين بفوائد المشاورة فلن مشاورة فوائد نعدها هو إياه أنا أجيب وأنتم جيبوا أيضا من فوائدها أن لا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه هذه فائدة مهمة جدا ومن فائداتها تعويد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرن في ويمارس هذا الأمر، ومن فائدها التواضع ممن من شاور. لا شك أنه إذا شاور فهو متواضع ومن فائدها تنشيط الأمة حيث ترى أنه يرجع إليها في الرأي فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه فإنه وإن كان صوابا ربما تشمئز النفوس منه فيقول المثل لم يرجع إلينا لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك من فوائدها أيضا أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الله يوفقهم للصواب ومن فوائدها أن الإنسان ربما يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من مفسدة لا سيما ما إذا كان له هوى فإن الهوى كما قيل يعمي ويصن أحياناً يكون الإنسان هوى فيرى المصلحة ولا يرى المفسدة في الشيء فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاسد ومن فوائد المشورة أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض ومعلوم أن الذي يشاور هم أهل الأمان وأهل الحل والعقد والمعرفة فإن ال ولي الأمر إذا أشكلت عليه مسألة شرعية فمن يشاور علماء الشرع أشكلت عليه مسألة السياسية يشاور علماء السياسي أشكلت عليه مسألة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع أشكلت عليه مسألة جلوجية يشاور علماء جلوجي مسألة طبية يشاور علماء الطب ليس معناه أنه يجعل مستشارين دائما قد يكونون في بعض المواضع أجهل من الحمير لا إنما يجعل المستشارين لكل لكل حال ما يناسبها لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد وأمانة ومعلوم أنك لو استشرت عالمًا من العلماء في الشرع من أحسن العلماء في مسألة طبية ماذا يقول نعم ما يحضر يقول شيء يقال إن رجل جاء إلى شخص يدعي الطب فقال له فقال له إني أحتاج إلى عملية عملية في فتق تعرفون الفتق ها الفتق في في البطن يعني ينشق البطن نعم ويتضع و... الأمهار فقال له هذا الطبيب المتطبب أنا أعرف أشق البطن ولكن ما أعرف خيطه طيب قال يا أخي هذا الذئب يعرف إيشق البطن ولا يعرف خيطه فأقول بعض الناس يمكن يدخل نفسه في أشياء لا يعرفها وهذا خطأ الواجب أن الإنسان يعرف نفسه إذا سئل عن شيء ليس من اختصاصه يقول هذا ليس إلي فمثل لو جاء السشير ولي الأمر لجاء السشير عالم من علماء الشرق في مسألة الطبية ما يصلح هذا لكن جاء السشير عالم في الجلوج في مسألة اجتماعية يصلح لماذا؟ ليس من اختصاص إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسبه بما يناسب لأن المستشار مؤثماً طيب من فوائد الشورا أيضاً أنه إذا أخطأ الإمام أو والولي الأمر لم ينسب الخطأ له ينسب إلى من إلى المستشارين ولهذا يقول بعضهم في المشورة يقول إن إن الشورا ستر اللي ستر اللي عيبه إذا أخطأت قالوا هذا من من المستشارين وإن صبت ما تحوني أنا وياه طيب في في فوائد أيضا نعم خالد لله أحسنت نعم. أنها طاعة لله ورسوله نعم. لأن الله أمر بها وجوب <تصفيق> التشاور يقولوا واشاورهم لا لا دعني بحكمه نحن نتكلم عن فائده الان انها ربما تكون ادل النسح من قبل يعني العلماء للامه انه إذا علم أنه سيأخذ بقوله ويعمل به هو الاسم قلناها ذكرناه تعويد الامه على المسؤولية المسؤوليه ذكرناها بس ظلم ذكرناها الذكى الضخيم ليست سلطه انت لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حول ولا قوه الا بالله لازم ان نقبل ما نقبل خلاص نعم فعل إغاثة أعداء الأسلام إذا رأوا أن المسلمين يجتمعون على رأيه واحد ويتفرقون عليه لا شك أن هذا يغيب <تصفيق> <طيب>. هاتو هل تتكلم عن الكلمة؟ هل تتكلم عن الكلمة؟ ذكرنا معناه تتكلم عنها نعم تتكلم عن تسميح الخواطر المستشاري ذكرناها ذكر ما ذكرناها ذكرناها أو طيب اظن من الاول الاهتمام بشان هذا ما الشور هذا موضوع الشور ان في الأمور العظيمة؟ نعم أنها سبب لجلب المودّة ولكن الأمر يعني سبب لجلب المودّة والمحبّة أو تسبب الإلفة واحدة اختلاف تعبير <تصفيق> هذا اختلاف تعبير <تصفيق> نعم <تصفيق> صلة بين القائد ما؟ <تصفيق> صلة بين القائد <تصفيق> ما اختلاف تعبير يا جماعة زكي ما؟ <تصفيق> <تصفيق> ذكرنا أن الخليفة قد يستفيد من الأول المستشار قد يستفيد المستشارين أمور قد لا يعلم المستشير قد يستفيد من المستشارين لا يعلم ذكرنا معناه. نعم طيب هذا لا بحث أن هذا من صفات المؤمنين نعم ذكرنا معنا الاعتراف هو القضاء على الخلافة عليا. إيش؟ <تصفيق> كيف؟ تعدد؟ بدأ الحمد. ذكرنا لأن كل واحد مجبر عليه أن على واحد. الظهر من أنت ما عندك لديك ملا تكرار في نعم في إطحار بعض الإنسان في التفكير ي... لا يسيب كل مرة ما ذكرناه هذه؟ لعناه الظهر من ذكرناه بأول شيء إن الإنسان يعرف نسه قدر نفسه في استشيط الظهر نقل على نعم، شرح. هذا آخر واحد حقي حزيمة المستشيط نشوف هذا هل تنطبق على ما سبق تقوية عزيمة المستشير لأنه إذا شاف هؤلاء قد وافقوه مثلا تقوى عزيمته فيكون هذا أدعى للقطع بالحكم ما يتردد، ربما لو أنه لو, لو صدره من تلقاء نفسه ربما يتردد أو يخشى أن أحدا أن يعترض فإذا كان باجتماع الشورى يعزم شكراً من يقول هذا كرنات؟ هذا كرنات تنشيط، تنشيط، تنشيط عظيمة. <عزيزي>. تنشيط. نعم. <تنشيط> وولي الأمر أسلم الأم. <تصفيق> <تصفيق> كيف؟ يعني كمال كمال الشريعة الإسلامية؟ وش رأيكم؟ صحيح؟ طيب وبالكمال يكون الكمال طيب السؤال الآن هل, هل, هل الشورى واجبة أو لا؟ ذكرنا قبل قليل أنها إما واجبة مستحبة. إما مستحبة في الأمور العظام يجب أن تكون أو فيما إذا كبر الإشكال فهنا يجب أن يكون لا سيما تعلقت بحق الغير أما إذا لم يكن كذلك فلا ولهذا ذكر الله عز وجل حتى فطام الطفل فإن راد في صار أن تراضي منهما وتشاور فلا جنه عليه الأمور الهامة المتعلقة بالغير يستشار فيها ولكن هل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مجلس للشورى؟ يرجع إليهم؟ لا شاورهم عند وجود سبب الاستشارة لا أن نكون مجلس يرجع إليه لأنه إذا كون مجلس يرجع إليه ربما يبقى المجلس هذا دائما مع تغير أحوال أهله ومع وجود أناس جدد خير منهم فإذا قلنا إن ولي الأمر إذا نزت به نازلة حينئذ يستشير من يرى أنه أهل للمشورة يبقى ولي الأمر ما تتجدده الرجال الذين يستشيرهم ولا يبقى المجلس الاستشاري هذا يبقى رافع الرأسه وإليه يرجع الأمر ولا شك أن هذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قد يقول لولي الأمر أصحاب خاصون يستشيرون في الأمور مثل أبي بكر وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى رأيهما دائما ويستشيرهم ويرى أن في في رأيهما السداد والرشد ولكن ليس في كل شيء ليس في كل شيء يرجع إليهما أحيانا يستشير بقية الصحابة عموما المسأل الثاني قول وشاورهم في الأمر هل إذا صدر من مجلس من المستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف للرأي نعم كاشف للرأي وليس بملزم لأنه لو كان ملزما لكان الحكم بأيدي جماعة والحكم بأيدي واحد ولكن يجب على المستشير يجب أن يتبع ما يرى أنه أصلح ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه بل الواجب عليه لحق الله ولحق من ولهم الله عليه أن يتبع ما هو أصلح. حتى لو خالفوا حتى لو خلفوه فالو... والأصلح في في رأيهم يجب عليه أن يتبعه لكنه ليس بملزم ليس بملزم بمعنى أننا لا نقول إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم لا الحاكم له سلطه هو. ولهذا قال هنا فإذا عزمت فتوكل الله ولم يقل فإذا أشاروا عليك فخذ به إذا عزمت وهو قد يعزم على ما أشعروا به وقد يعزم على غيره طيب يقول عز وجل من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون اعتماده على الله عز وجل مع فعل الأسباب لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتل البشر من التردد في الأمور ووجه الدلالة أولاً في قول الشاول وثانياً في قوله فإذا عزمت فإن العزيمة يسبقها قد يسبقها تردد كما هو الواقع ومن فوائد الآية الكريمه أنه ينبغي للنسان إذا عزم على الأمر أن لا يتردد لأن التردد يحير الإنسان ويوقعه في القلق ولهذا قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد وكثير من الناس يرى المصدح في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذبا أحيانا كذا وأحيانا كذا، ويؤثر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جدا، وهي قوله: من بورك له في شيء فليلزمه. كلمة عجيبة. لو توزن بالذهب لا وزنته. من بورك له في شيء فليلزمه. يعني إذا عامل الإنسان عاملا. ورأى فيه البركة والثمرة في الزمن والنظر بهذا مثلا بحال طالب العلم طالب العلم مثل شرعة كتاب دراسة أو مراجعة ووجد فيه خيرا وجد أنه السفيد ينتبه ماذا نقول له يلزم هذا لا تقول والله هذا كتاب مختصر قليل أبطمر نعم واحد طالع في في زاد المستقبل وشاف في بركة وانتفع به قال ما يكفي هذا أبا طالع بالإنصاف ما يكفي أبا طالع بالمغني ما يكفي أبا طالع بالمجموع ما يكفي دولة الفنون لابن عقيل نعم هذا ما يصلح لك إذا بارك الله لك في شيء فالزمد حتى لا يضيع عليك الوقت وهنا مسألة أيضا تري يعني ت تريدوا علي يمكن عليكم مثلا يريد الإنسان أن يطالع مسألة في الفتاوى شيخ سامي تيمية يراجع الفهرس علشان يقع عليه ثم يلاحظ مسألة ثانية هاه يروح ناظر يضيع عليها الوقت يروح ناظر ال الأصل له قاصد يروح ربما يرجع بعدين يدور فأردنه مسألة ثانية ثم يضيع عليه الوقت ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشيء الذي يريد لما دعاه عثمان بن مالك رضي الله عنه ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه ومعه بعض أصحابه فلما دخل البيت قال يا رسول الله قصناءت لكم طعاما قال أرني المكان الذي تريد أن يصلي فيه قبل قبل الطاعة لماذا؟ لنجائِل هذا الغرض ابدأ بالغرض الذي أنت, أنت أتيت إليه نعم فهذه مسألة ينظر الإنسان أنه يجعلها على باره في تصرفاته في العلم وفي حتى في الدنيا أيضا حتى في الدنيا مثل بعض الناس التجار يتعامل بالبز تعرفون البز القماش <تصفيق> نعم ثم يسمع ان في واحد من الناس اشترى أرضا وباعه كسب فيها كان خلاص بطلنا نروح للأراضي نعم ثم يسمع ان واحد كسب بالسيارات نعم يقول بطلنا ثم تضيع عليه الأمور فإذا كان قد وجد بركة في التجارة الأولى يستمر عليها لا يعود نفسه الانتقالات اللي ما فيها فائدة نعم هذا نأخذه من قوله إذا عزمت فتوكر الله إذا كنت ذا عزيمة اعتمد على عزيمته من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل أن الله يحب وهل محبة الله حقيقية ها. نعم حقيقية لأن لدى أهل السنة وجماعة قاعدة إن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة لكن مذهبهم مبرأ من التمثيل والتكييف مبرأ من التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل يكفي عنه أن نقول إنه حقيقة يعني إذا قلنا إنه حقيقة معناه مبرأ من التحريف والتعطيل. يبقى التمثيل والتكييف أيضا لتبرؤون من التكييف والتمثيل لا يمثلون سباة الأبي صباة خلقه ولا يكيفونه فما هي محبة الله؟ أو ما هي المحبة مطلقة؟ المحبة هي المحبة لا يمكن أن تعرف المحبة بأوضح منها من لفظها لأن كما قلنا فيما سبق إيش؟ الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير الفاضح أبداً. لو قال لك واحد وش معنى البغ؟ الكراه؟ وش معنى الكراه؟ البغ؟ وش معنى؟ ما فسر كل ش... هذه ما يمكن تحديده إلا بأثارها ممكن. إذا من من فوائد هذه الآية إثبات المحب لله أي صفة المحب. وعلماء القبلة الذين ينتسبوا الإسلام اختلفوا فيها على ثلاث الأقوال القول الأول نفي حقيقتها عن الله وعن المخلوق فيقولون إن الله لا يحب ولا يحب عوذ بالله لا يحب ولا يحب علتهم أن المحبة إنما تكون في شيئين بين شيئين من جنس من جنس واحد، ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق. قول ثاني يقولون إن الله يحب ولا يحب، والقول الثالث أن الله يحب ويحب قال الله عز وجل فسوف فئات الله بقول يحبهم ويحبونه. وفي الآية في القرآن الكريم كثير كثير من الأوصاف ألق الله بها المحبة. إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين، أمثلة كثيرة نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله وأن من آثارها إيش؟ الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليه الذين ينكرونها يقولون المراد بمحبة الله الثواب فيقول مثلا يحب المتوكلين يعني يثيب المتوكلين هذا خطأ من فوائد الآية الكريمة فضيلة التوكل ووجهه أن الله علق المحبة عليه وهذا يدل على فضيلته وعلى الحث عليه فإن قال قائل هل التوكل خاص بالله فالجواب أما توكل العبادة الذي يعتمد الإنسان فيه على ربه وفوض الأمر إليه فهذا خاص بالله وأما توكل الاستنابة بمعنى أن الإنسان ينيب غيره عن في شيء من الأشياء فهذا جائز ولكن والفرق بينهما ظاهر الأول توكع الله يقطع الإنسان يقطع الإنسان العلائق من ما والله الله عز وجل حتى من نفسه يفوض آمن الله تفوضا كاملا لكن الاستنابة يرى أنه فوق الوكيل. قل لا أنا وكلت سادس تري لي حاجة. أنا متوكل عليه أو غير متوكل متوكل عليه. ولكن هل توكل على الله كد... عليه كتوكل على الله أبدا لأن توكل على الله توفيض إلى الله تفويضا مطلقا وأعتقد أنه هو حسب لكن هذا الرجل توكل عليه على أنه نائب عني لا على أن طريح بين يديه فوض الأمر إليه على أنه نائب عني أستطيع أن أعزل هؤلاء ها أستطيع أن أزيله أستطيع أن أوبخه إذا خالف مرادي أقول لا أستطيع أن أحبسه إذا إذا تسبب علي بضرر بخلاف التوقر على الله أنت الوقت نعم خالد. نعم. سلام عليك. كنا أنولي الأمر يستشير ولا مع الشرع في أمور الشرع. نعم. نعم. نعم. ولا مع السياسة السياسة والطب الطب. نعم. نعم. ولا الله عليك انتصار الطب والجيولوجيا وما شابهها عن عند الشرع واضح. نعم. ما مشكلة. لكن كيف تفصل السياسة عن الشرع؟ إيه السياسة. نعم. تفضل. معنا أحسن الله عليك يعني الشرع جاء بالسياسة هو الشرع معن. لا سيما في هذا الزمن الذي لا يمكن أن نصل بينهما أبدا هذا على أننا نرى اليوم أن أمور السياسة يعني تسند إلى أناس فيه ما فيه فكيف أحسن الله لك مميز هذا التمنييز أقول لك إن الشريعة سياسة أتدري ما معنى السياسة أصله من ساس يسوس والسائس هو الذي يدبر الحيوان كسائس الفيلة مثلاً سائس الضباء سائس الغنم كلها أهل كل الشريعة السياسة لكن هناك مسائل تخفى على علماء الشرق ما يعرفونها وهي سياسة شرعية لكن لا يعرفونها فمثلا إذا أراد الولي الأمر أن ينصب مثلا مفوضا له وهو ما يسمى بالسفير في بلد ما لا بد أن يسأل أصحاب السياسة هل هذا البلد ممكن أن ننص في فلان أو فلان أو فلان أو ما شبه ذلك، هذه ما يعرفونها على ما الشرط. لكن كونه يجعل علاقات بينه وبين هذه هذه الدولة مثلاً، أو كونه يعاهد عهد بينه وبين هذه الدولة هذه أمور شرعية، هذه أمور شرعية ترجع لعلم الشرط. ولا هذه ما ما أرى أنه موافق للشورا التي أمر الله بها. الشورا التي أمر الله بها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو أن الحاكم والحاكم لكن إذا وقعت عليه مسألة مشكلة يستشير فيها. أن تعرف المسن مجلس الشورا ربما يضم أناسا ليسوا أهل لذلك. وتعرف إنه أيضًا مجلس الشورا يكون بالانتخاب. وما أكثر الضمائر التي تشترا بالانتخاب. يجي واحد غني عندهم كملون مليار ويمر على هالقرى كل واحد يعطي عشر ريال هم اللي صوتون بالالات له نعم ها او يعدهم او وما يعدهم الشيطان ولا الغرور طيب يا شيخ ك معلوم اني بيشطمع الناس بقروش والعوام هوان حط له بقى وتوافد كل تبي إلا ما شاء الله نعم إيش؟ والله يا أخي. يا أحمد لو يعطونن الأطب حبوب للاستعمال وتعرف إن الحو أكثر الأدوية بلغة الإنجليزية وحط مثلاً في في الثلاجة مع حبوب أخرى إذا جيت من ب بكرة ما عرفت حبوب من يعرف ه هالامور إلا الأطب فمثل إذا استشار إذا إذا إذا قدرنا إن في دولة تريد أن تورد علينا أدوية يجي لما علماء الشرق يقول يقولوا تقول لفلان في الأد في الأدوية فلان يروح يروحوا للعلماء الطب لا لا ماهو بلازم هذا ماهو بلازم لكن في مسألة إحكام الشرعيه مثل هل يجوز أن تكون المرأة طبيبة للرجال أو الرجل طبيب للنساء هذه مسألة شرعية نعم ما هي طبية أو لأمور في في ما يتعلق بشؤونه وأختصاصاته لا أما أنا إن كاني من العلماء فأنا ما لش دخل في الطب. ما ما في الطب أبدا نعم هل أفراد هذه ترجع إليك قد يكون مثل بمسألة إنك عليك ولكن ما وديك أن تطلع الناس عليه ولكن إذا استشار طيب وهنا الاستخاره هل تقدم على الاستشارة ولا الاستشارة على الاستخاره؟ في الخلال. نعم؟ فيه قولاً فيه بعض يقول استخري الله وإذا رأيت بعد الاستخاره الميل إلى شيء ما لا تستشير أحد لأن الله عز وجل فإذا أنك الأمر إلى الله وهذاك الله لهذا الشيء. فلا فلا تسأله، لا تسأله. ومنه من يقول إذا استخرت الله ولم يتبين لك الأمر فحينئذ استشر ويكون ويكون, ويكون الشاور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخره الله لك. ده هذه ما فيها استخارة. نقص بالسخارة التي أمر بها رسول عليه الصلاة والسلام إذا هم الإنسان بالأمر وأشكر عليه لن يصل رفعته رسول هنا بيّن أنه ينسى التوقع لا هنا ما هي مس مسألة الصخارة لناس صلاة الصخارة هل هي قبل أو بعد؟ أما متى إذا شاور في أمر من الأمور ولا ولا صلى للسخارة فهنا إذا عزم يتوقع الله نعم مشتقلون في هذا السؤال نعم. هل يستشرت في في المستشار أن يكون عادلاً؟ ما أظن أحداً يستشير من ليس بعادل لأنه غير أمين لا ما لا يستشير لأنه يخشى منه نعم نعم قبل إن ينصركم الله من يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان بنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما هو أعد أعد لأن يأتي لازم تكون متصلة باللي قلتها وَمَن يَغْلُل يَأْكِب بِمَا غَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُم لَا يُغْلَمُونَ أَفَمَن تَتَبَعَ رِجْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِي كَمَنْ بَأَبِي مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ نعم. ومأواه جهنم وبئس, جهنم وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم أظن أنتهينا من ما سبق طيب هذه الجملة جملة الشرطية فعل الشرط فيها مضارع مجزوم إن ينصركم وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدرة مصدرة بلا طيب لماذا اقترأت الفاء فيها رشاد نفي طيب. مصدره بلا ولا بالنفي فلا غالب لكم يا أخي ولا فلا غالب لكم مصدره بإيش داود بلا النافي ولا النافي هل إذا كانت صدرا لجواب الشرط يقترن الجواب بالفاء جوازا أو وجوبا وجوبا هل عندك من دليل من كلام العلماء؟ تشديد فما هو البيت؟ نعم اسمية ا اسميته الطلبيه الطلبيه والبيجامين وبما وبماء وقد وبلن وبن تنفيذ وين لك؟ وبما وقد <تصفيق> وين لا جواب ما وهذا لم ينجح الواقع, الواقع لا غالب لكم جملة اسمية جملة اسمية فهمت طيب كان غالباً وإن يحذو لكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ أيضاً الجملة هذه جملة شرطية فعل الشرط فيها فعل مضارع وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء واجوباً أو جوازاً الأخ السؤال واحد واجوباً لماذا؟ تكمل البيت اللي معنى آية اللي معنى آية ويخذل لكم فمن ذلّ لأن الجملة اسمية صح طيب وقوله فمن ذلّ الذي يخذلُك كمن ذلّ الذي ينصرُك من بعدِ فيها من وذاء والذي فهل ذاء التي بعد من اسم موصول أو ملغاة؟, ملغاة لماذا؟ لأن أصح المطاف من الذي لأن أتى بعدها اسم موصول وذاء التي بعد من تكون اسم موصولا بشرط <تصفيق> لا يأتي بعدها اسم موصول فإن أتى بعدها اسم موصول تعين أن تكون ملغاتا، وقال بعض النحويين لا يتعين أن تكون ملغاتا ويكون اسم الموصول الثاني توكيدا لاسم الموصول الأول، كانوا قال فمن الذي الذي ينصركم من بعده؟ طيب هذا ما يتعلق بالآية من حيث الإعراب، أما قوله تعالى وعلى الله فلا تأكل فقد سبق. الكلام على مثلها يقول الله عز وجل في هذه الآية إن ينصركم الله فلا غالب لكم يعني إذا قدر الله نصركم فإنه لا يغلبكم أحد وإنما قلت إن يقدر الله نصركم لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن لقوله فلا غالب لكم فائدة لأن النصر قد حصل وعلى هذا فيكون المعنى أن ينصركم أين يقدر نصركم وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك لم يكن ليخطئك فهذا قال بعض العلماء أنما أصابك أي ما قدر أن يصيبك لأنما أصابك بالفعل قد حصل فلا يستقيم قوله لم يكن ليخطئك ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك يعني أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع أن الأمر لم يكن لم ي... لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا فلا حاجة إلى الندم هنا يقول إن ينصركم الله فلا غالب له. ولا هذه في الجنس والنافل الجنس نص في العموم نص في العموم لأن النفي قد يكون عام للعموم نصا وقد يكون للعموم ظاهرا والفرق بين النص والظاهر أن النص لا يحتمل التخصيص والظاهر يحتمل أن يكون عاما أريد به الخصوص قال أهل العلم في النحو ولن نص في العموم كما أن من الزائدة إذا جاءت بعد النفي صار النفي نصا في العموم كما لو قلت ما في الدار من رجل هذه نص في قولك لا رجل في الدار فالقول فلا غالب لكم هذه عامة يعني لا أحد يغلبكم مهما كانت قوته ومهما كان عدده وإنما قال الله ذلك من أجل أن نعلق النصر بالله عزوجل لا بغيره فلوئن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده يخذلكم ما معنى يخذلكم مقابل ينصركم مقابل النصر فالخذلان ضد النصر وهذه من القواعد التي تفيدك في تفسير القرآن أن الكلمة قد يظهر معناها بما قرن معها من الضد الكلمة قد يتبين معناها بإيش بما قرن معها من الضد لو قال لك قائل ما معنى قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ما معنى ثبات ها؟ فرادة هل رجعت القموس لا من أين عرفت أنها فرادة يقوله قابلها بقوله أو من فرون جميعا طيب إن يخذلكم أي إن يقدر لكم الخذلان وهو عدم النصر فمن ذا الذي ينصركم من بعده ويمكن أيضا أن نستدل على معنى الخذلان بقوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده من استفهام بمعنى النفي ولكنه جاء عن النفي عن جاء بصيغة الاستفهام لأنه مشرب بيش بمعنى التحدي يعني كأن الله يقول نتحداكم إذا أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحد من بعده حتى لو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تنصركم والله تعالى لم ينصركم فإنها فإنه لا يمكن أن تنتصروا ويأثيركم فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ الجواب لا أحد طيب وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون على هنا على الله جار ومجرور مقدم على عامله وهو يتوكل وتقديم ما حبه التأخير يفيد الحصر أي على الله لا غيره فليتوكل هنا قال النحيون إنها زائدة لتحسين اللفظ ولا يمكن أن تكون عاطفة لأن الواو في قوله وعلى الله تغني عنها تغني عنها ولهذا لو قيل وعلى الله ليتوكل صح فهي زائدة لتحسين اللفظ ووجه كونها لتحسين اللفظ ظاهر لأن هناك لأن اللفظ لو قلت وعلى الله وعلى لي يتوكل المؤمنون نعم لم يكن بذاك البلاغة فإذا قل فليتوكل صار هذا أبلغ وقول فليتوكل أي فليعتمد ولكن التوكل على الله عز وجل ليس كالتوكل على الآدم التوكل على الله فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض واعتماد تام على الله بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل الله فأنه لا شك يعتمد عليه فيما وكله فيه لكن لا يجل من قلبه أنه إيش أنه مفوض تفويضا تاما ومنيبا إلى الله وخاضع, وخاضع له عز وجل فالتوكل على الله عباده فلهذا قال وعلى الله وحده يعني وعلى الله يعني وحده فليتوكل المؤمنون المؤمنون بمن؟ المؤمنون به المؤمن به والإيمان بالله إذا أطلق شمل جميع ما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر في هذه الآية من الفوائد بيان كمال قدرة الله عز وجل لقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم ومن فوائدها وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار لقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم إذن ممن نطلب النصر بناء على هذه القاعدة من الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا قدر خذلان أحد فلا ناصر له لقوله قوله يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ومن فائدها أنه إذا آمن الإنسان بهذا فأنه لا بد أن يفعل أسباب النصر، الأسباب التي يكون بها النصر، صح؟ إذا أمنت أن النصر بيد الله وأن الله إذا خذلك لا ينصرك أحد، فمن أين ترفع؟ فهل تأتي بأسباب النصر التي التي رتب الله عليها النصر أو لا؟ نعم لا شك، فما هي أسباب النصر؟ أسباب النصر متعددة وهي خمسة أول الأول الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ من بعد ارتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم من بعد خوفهم يعبدونني لا يشتكون بي شيء الإخلاص الله في العبادة ثانياً إقام الصلاة يتهى الزكاة الأمر بالمعروف والنهي عن نموك قال الله تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ يَعْقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَهُ الزكاة وَأَمَرُوا بِالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذه ما تدخل لكن الأربعة هذه أسباب أضيف هاي للأول تكون خمسة تكون خمسة وتعمل قوله تعالى إن الله لا قوي عزيز يتبين لك أن هذا النصر محقق لأنه إذا كان الله قوي عزيزا فكل من أمامه ضعيف ذليل ضعيف ذليل ثم تأمل مرة أخرى قوله ولله عاقبة الأمور يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد من؟ بيد الله عز وجل هو الذي يجعل العاقبة لمن شاء والعاقبة للمتقين ولهذا قال بعض الصفحة قال سبحان الله إذا أقم الصلاة واعتن الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نغلب أمريكا وروسيا، ها؟ نقول نعم يا سفيه، العاقبة لمن لله ز للمتقين والله لبديع عاقبة وللله عاقبة الأمور ما هي لا للروسيا وللأمريكا وللإنجليزية ولا, ولا فرنسا لله وحده عاقبة الأمور وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية، فانظر ماذا جرى المثل الإسلامي في أول عهده؟ أسقطت الدول الكبرى العظمى في عهده، دولة دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبض في مصر، وظهروا على ملك مشارق الأرض ومغاربها. هذا من الناحية التاريخ، من الناحية الواقعية. زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تدمر كل شيء تدمر كل شيء ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة في أظن قبل سنتين صار هناك زلزال وبراكين تفجرت ذابت الجبال الصم البكم ذابت على الناس وأحرقتهم بأمر من؟ بأمر الله عز وجل فلهذا نقول إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر الذي أمامه الأمر المادي ولا ينظر إلى قدرة الله عز وجل وقوته إذن إن, إن, إن ينصركم وإن يخضركم لابد أن نسلك إيش أسباب النصر ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين تحقق لنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير تحذير من فعل أسباب الخذلان لقول إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده ومن أسباب الخذلان تولي الكفار ومناصرتهم ومعارضتهم فإن هذا من أسباب الخذلان يعتمد على من الله عز وجل لأن الله قال إن, إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده من فوائد الآية وجوب التوكل على الله وحده من أين يؤخذ من قوله وعلى الله فلا توكل المؤمنون طيب إفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على عامله لأن تقديم ما حقه التأخير نتبه للقاعدة هذه تقديم ما حقه التأخير إيش؟ يفيد الحصد هذه قاعدة حتى بين المبتدى والخبر لو قلت لله ملك السماوات والأرض يعني لا لغيره طيب من فوائد الآية الكريمة أن التوكل من مقتضيات الإيمان لأنه علق الحكم على وصفه والإيمان فدل ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله فإن قال قائل هل التوكل على الله أو إفراد الله بالتوكل ينافي فعل الأسباب؟ الجواب لا بل فعل الأسباب من التوكل على الله. لأنك أنت إذا توكّت على الله فمن جملة فمن مقتضيات التوكل عليه مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به فلو قال قائل أنا سوف أنام في الشتاء تحت النجوم وعلى الثلج وليس تحت فراش ولا فوق غطاء ليش؟ البرد قال لا أنا متوكل على الله نعم هل هل هذا صحيح؟ أبدا هذا ليس بصحيح. طيب لو قال قائل أنا سأدخل النار متوكل على الله. نعم نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. اللهم إلَّا أن يقع ذلك على سبيل التحذف. وممكن هذا أن يكون آية من آيات الله. ينصر الله هذا الفاعل ل لنصة دينه ويكون هذا الذي حصل من تدخله في النار يكون كرامة. ولهذا ذكر أن شيخ السلام بن رحمه الله لما ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يناظره في مسائل منصول الدين قال له رئيس البطائحية, البطائحية أنا أصوب لأنني أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يصيبني منها شيء فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يصيبك من شيء يقول الشيخ السام قال نعم أنا أستطيع بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر ونتغسل تماما ثم ندخل النهر لماذا لا هذا لأن الرجل قد طلى جسمه بشيء يضاد النار فيريد أن يموه الناس يدخل النار يقول شوه ابن تيمية أنا دخلت النار ونجوت منها وهذا الرجل العجز نعم لكن ابن تيمية ولله الحمد قد أعطاه الله ذكاء وفطن وفراس قالوا ما في مال ادخل ندخل النار جميعا لكن بشرط بعد أن نغتسب بهذا النار وماذا انهزم الرجل قال لا ما في على كل حال أقول إن فعل الأسباب لا ينافي في ولهذا شواهد أولا نعلم علم اليقين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكل أليس كذلك ومع ذلك يتوقى الحر ويتوقى البرد ويأكل لدفع الجوع ويشرب لدفع الضمأ أليس كذلك في الغزوات كان يلبس الدرع لتوقى به السهام وفي غزوة أحد لبس كم؟ درع؟ في غزوة الخندق لما حاطر الأحزاب من ماذا فعل؟ وحفر الخندق بمشورة سلمان الفارس رضي الله عنه ولم يقوم من يتوكل على الله إذا كان يمكن يجون يجون, يجون يمكن ما يجون ما يجون لا فعل السبب والوقائع هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل ولكن يجب أن نلاحظ شرطاً مهماً وهي أن تكون الأسباب أسباباً شرعية أو كونية لا أسباباً وهمية أسباب شرعية يعني ثبت بالشرع لأنها سبب أو أسباباً كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب لأن ما ثبت بالتجارب ما دل عليه الشر لم يدل عليه الشر لكن دل عليه دلت عليه التجربة وهذا سبب كوني طيب أما السبب الوهمي كتعليق التمائم غير الشرعية وما أشبه ذلك التطير أيضا سبب وهمي فهذا لا يجوز الاعتماد عليه لا يجوز الاعتماد عليه. فالأسباب، الأسباب، أيه لا أنا سؤال واحد خاص. نعم. نعم. إيش؟ ما تدي وشوفوا آخر هني الشيخ آخر ما قلنا. ولا ت لا تظن أننا إذا خصصنا واحد من الطلبة بسؤال أنه محبة الله، لكن قد يكون أننا توهمنا فيها <تصفيق> أنه سارح لأن ذكرت بعض النسباب الغفلة في مصطلح الحديث ها أن يكون الإنسان عند التلقي سارحا طيب الثالث ما هو نعم وأنت أسرح منه أخوك هذا جاء المركب أ جاء البسيط وأنت نعم، الأسباب الوهمية سيد عبد الله أسباب شرعية وأسباب كونية وأسباب وهمية طيب إذن فعل الأسباب لا ينافي التوكل بل هو من تمام التوكل من تمام التوكل واضح يا جماعة فإذا قال القائل الأسباب الشرعية لا تنافي التوكل لا لا شك بي ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعود بالمعوذات وكان يقول من قرأ آية الكرسي في ليلة لم لم يزعله من الله حافظ ولا قبوا شيطان حتى يصبح وهذه من الأسباب الشرعي وقال عن الفاتحة أنها إش الأخار وغير أنها رقية وما تيك أنها رقية طيب ثم قال الله عزوجل وما كان لنبي أن يقول لا ومن يغلي أتى بمغلي عن الطيام أول القراءات يقول وما كان لنبي فيها قراءة لنبي فيها قراءة نبي أن يغل فيها قراءة أن يغل أن يغل ما الفرق بين القراءتين في لنبي ولنبي أما لنبيء فهي على وزن فعيل من النبأ على وزن فعيل من النبأ بالهمزة وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعنىهما جميعا يشملهما فالنبيء فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ فعيل بمعنى مفعول لأنه منبئ الرسول صلى الله عليه وسلم منبئ منبئ طيب على قراءة لنبي بالياء قيل إنه مسهل وأن أصله لنبي فسهلت الهمزة هدايا وقيل بل هو مشتق من النبوة وهي الارتفاع وعلى هذا فيكون لنبي أصله لنبي ولنبي ولكن لعلة تصرفية صارت الواو ياء نعم فما, فما هو الميزان أو ما هي القاعدة في هذا أن تجعل الواو ياء يقولون إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء فإذا قلن لنبيون فقد اتجمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما في السكون فقلبت الواو ياء فصار لنبي هل يمكن أن نقول على هذه القراءة إنه مشتق من الوجهين من النبأ ومن النبوة يمكن بناء على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما جميعا لأن معاني القرآن واسع. طيب أما أن يغل ففي أن يغلل ففيها قراءة أن يغل والفرق بينهما ظاهر أن يغل أن يغل أن يغل مبنياً لفاعل أن يغل مبنية للمفعول مبنية للمفعول أما على أما على وجه أن أن أن فالمعنى أن الله نفى أن النبي يغول وغلول النبي يحتمل معنى غلول المال وغلول العلم غلول المال وغلول العلم فغلول العلم كتمه، وغلول المال إخفاءه وأخذه، وكل هذا منتف عن النبي شرعا، ولم نعلم أنه واقع قدرا، ولا ولا يمكن أن يقع قدرا فيما نعلم، فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه، ولا يمكن أن يسرق من مال المسلمين. طيب أما على أن يغل؟ فمعناه أن النبي يغله غيره يغله غير يعني ما كان لنبي شرعا أن ي... ما كان لنبي أن يغله شرعا وقدرا ها قد يغل. قد يغل كما وقع هذا في أهل النبي عليه الصلاة والسلام طيب ثم قال ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة في العراب الآن ما زلنا في أول التفسير. العراب ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة الإشكال في يأتي يأتي بما غلى فؤاد الإشكال في يأتي هنا حدف الترياش لأنه مجزومة جاء بالشرط مجزومة جاء بالشرط طيب لماذا صارت مكسورة وجواب الشرط يكون مجزومة عن تعود على حتى مكسورة من قبل حتى لو كانت ال اليا موجودة لو قط يأتي إذا خلاص أشوفه وإيش خلاص؟ يعني الفعل يكسر آخر إذا حذفت اليا كان مزوما يكسر آخر إعرابا؟ نعم لا لا تنزل بشيء لا لا إعراب يعني تبقى الكسرة قبل اليا تلين على اليا محدودة إذا ن يأتي مزوم على هذا الحال جواب الشرط مجزوم بحذف الياء والكسر قبلها دم على طيب يوم القيامة بما غل يوم القيامة إعراب يوم القيامة يوم مفعول مفعول غل متالق بأشي متالق بالفعل غل يعني يأتي بما غل يوم القيام، نعم؟ مصباح الطرفين، هه؟ هي مفعول فيه ومصباح الطرفين ما أنا واحد، لكن متعلق بإيش؟ يأتي أيهما يا جماعة؟ الأخير، الأخير لأن يوم القيامه ما فيه غلول يعني. واضح؟ طيب. أما قوله ثم توافق الناس بما كسبت. الرائد ما في أشكال في النحو طيب قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إذا جاءت ما كان في القرآن فإن معناها النفي المحقق النفي المحقق مثل قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه مثل قوله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، والشواهد في هذا كثيرة. يعني أن هذا منتفن قطعا ولا يمكن أن يكون. ما كان نبينا يغل، على هذه القراءة. يعني الله يقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يغل، أن يغل كل الأنبياء، نعم، لأن نبي نكره في سياق ها في سياق النافيه في سياق النفي والنكره في سياق النفي تفيد تفيد العموم طيب ف فالله تعالى ينفي أن يحل النبي شرعا صح وقدرا ايضا كان لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر على نبي الغلول أن يغلب بنفسه وهذا بعيد. أما لقراءة أن أن يغل فإن الله تعالى ينفي شرعا أن يغلل النبي، يعني لما كان شرعا أن يغلل النبي، لأن النبي إذا كسب المال. فإن ماله للمسلمين جميعا وإذا كان للمسلمين جميعا فإنه لا جوز لأحد أن يغل منه شيئا لأنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا بجميع المسلمين متعلق بجميع المسلمين. المال هذا للمسلمين جميعا فإذا أخذت منه شيئا فقد خنت جميع المسلمين لا سيما المشتركون. في هذه الغنيمة ثم يقول الله عز وجل من يغلل يأتي بما غل بما غل يوم القيامة من يغلل هنا عموم ولم يقل من يغلل من الأنبياء لو فرض أن يغلل قال من يغلل يعني من أتباع الأنبياء يأتي بما غل يوم القيامة يأتي به يوم القيامة حاملا له أمام الناس في هذا الموقف العظيم الذي يشهده تشهد الخلاء كلها كما قال تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقوله يأتي بما غل يوم القيامة هل يأتي بنفس الذي غل أو يأتي بالعقاب المرتب عليه نقول إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غل إن كانت شاتا تيعة بعير لها رغى أي شيء يغله يأتي به يوم القيامة طيب لو غلت يا بني أتى يوم القيامة لكن هل يأتي بها مكتسيا بها لا يأتي بها حاملا له حاملا له. وهو عارب البعير الذي غله فركبه هل يأتي به يوم القيامة راكبا عليه لا الجمل راكب ولياذ بالله يأتي به حاملا له تعذيبا له ما وأن كيف لا الغرض منها أي الغرض منها نعم أن يعلق قول قلوبهم بالله ويعتمدوا عليه ولا يطلبوا النص إلا من عنده من عندهم وفيها أيضا تقوية قلوبهم على أعدائهم لأنهم إذا كان الله ناصرهم فإن أعدائهم ما كثروا لن يغلبوه طيب اللام في قوله على الله فليتوكل المؤمنون. فليتوكل اللام. اللام للأمر. اللام للأمر. طيب ماذا يفيده ماذا يفيد تعليق التوكل بالمؤمنين ولم يقل فلا توكل الناس. نعم. يا هو الذي يتوكى على ويدل على أن التوكل من تمام الإيمان وعلامات الإيمان طيب قوله تعالى وما كان لنبي, لنبي أن يغل سامي فيها كم قراءة نبي فيها نبي ونبي وغل فيها كراءتان يغل ويغل حسنت طيب نبي بلياء مشتق من خالد من النبه ارتفاع لارتفاع رتبة النبي طيب وقيل من النبي فيكون مشتقا من النباء طيب نبي بمعنى فاعل ومفعول نبي اي نعم نبي بمعنى مفعول واللي بمعنى فاعل ما تظبط نعم فعيل. هي فعل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول بمعنى فاعل بمعنى فاعل أي؟ أي أنه... ينبئ طيب ذكي بمعنى فاعل ومفعول كلا الاسنتين لأن... بمعنى فاعل فهمنا المعنى انه منبئ بمعنى مفعول منبئ هل تأتي فاعل بمعنى فاعل بمعنى فاعل بقص بمعنى مفعل ولبمعنى فاعل كثير فاعل بمعنى مفعل أحمل سميع بمعنى سميع بمعنى سامع إن ربي لا سميع الدعاء أي وين جيب شاه نعم؟ أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع الأخوان اللي ما مر عليهم نعيد مرة الثانية وثاثة وعيبون أمن ريحانة الداع لا تكتب أصبر لين أنت أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع هذه امين ريحانه الداع السميع يؤرقني واصحابي هجون هذا ثلاث ترى ما اسمح لي اخذها من قبل ها اخذتي هذا اول مره تسمعوه يلا قل تمام على انتهى. وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-558 8 صب ورقم صندوق البريد اثنان وخمس مئة وألف